اللهم اهدنا في من هديت في من عافيت وتولنا في من توليت وذلك لنا فيما عطيت وبنا شر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضي والقضايا ونسوب إليه اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرة وعزائم مغفرة والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين يا عزيز يا رفا اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلى ليتنا نحن الفطار غير يديك المقرون المعترفون المسكين ونبتهل إليك بثهان الخائف الضريب دعاء من خضعت لك وقبته وفاقت لك عينا وتل لك جسمه يا من أظهر الجميل وستر القبيل يا لا يأخذ بالجريرة ولا يا حزن السجار يا واسع المغفرة يا فاسق ايما من جا وفنا يا وفنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا ضيه رغبتنا جا رحيم يا رحمان الذي ع السماوات وال ka minan laad. جار ودعم ما تخرق من المعاصي والآتام إلهنا وربنا زلت بنا عن سبيلك الأقزام وغرقنا في لجج المعاصي والآتام لمعروفك تعرضنا ولبابك طرفنا ومن فصلك سألنا ألوك مسألة المسكين نرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبين من منا